خلاص واختار الله له جل وعلا الآخرة واختار له درجات العليا لكن عايزين نقول حاجة مهمة جدا قتل الأنبياء قتل زكريا صلى الله عليه وسلم إيش كده قت بالمنشار ذبح السير والحصور يحيا وقدمت رأسه مهرا لبغي الله دول بالنسبة الأنبياء طب بالنسبة الخلفة قتل عمر رضي نعم. الله عنه وارضاه قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه قتل عليهم رضي الله عنه وارضاه وهم منهم كلهم أفضل من الحسين رضي الله عنه وارضاه، فلماذا التخصيص على الحسين بالذات، ثم فعل ذلك في كل عام في هذا الموعد بالذات وفي هذه المناسبة بالذات مع ترك السنة وموت السنة عند هؤلاء، ثم عدم الفعل حتى بالنسبة للضلال بالنسبة لهم يعني عدم الفعل على هؤلاء الذين كانوا أفضل من الحسين،